ان الله مع الذين استقوا ولنهم ي محمدون ا ا ل ن إنه من ي م يغذل هالي فلا له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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد فان أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى ودى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه في ن الله ب ل ع ه وكل ب ل ع ه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أ م ا بعد يخوت الإسلام حديثنا اليوم عن موضوع كبير و ق ض ي ة خ ط ي ر ة الا و هي ق ض ي ة الشائعات و ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة و ك ي ف ي ة التعامل معها حيث أ ن الشائعات مصدر لكثير من الفتن في المجتمعات و ا ل أ س ر و البيوت بل هي مصدر لكثير من النزاعات ا ل أ ه ل ي ة و ا ل ق ب ل ي ة بل هي مصدر للحروب بين الدول وقد أ ص ب ح لها متخصصون فيما يسمى بحرب المعلومات أ و حرب الشائعات أ و الحرب ا ل ب ا ر د ة أ و الحرب ا ل ن ف س ي ة أ و الحرب ا ل إ ع ل ا م ي ة أ و غير ذلك من المسميات نتناول هذه ا ل ق ض ي ة الكبرى من خلال حدث و ق ص ة و ش ا ئ ع ة ا س ت ه د ف خ بيتا من أ ص ه ر البيوت بل هو أ ص ه ا ه ا و أ س ر ه من أ ش ر ف الاسر بل هي أ ش ر ف ه ا أ ل ا وهو بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث اتهمت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بالزنا ا ل ص د ي ق ة م ن ت الصديق ا ل م ب ر ر ة من فوق سبع سماوات واتهم الصحابي الجليل طفوان بن المعقد رضي الله ع ن ه كذلك وخلاصه هذه ا ل ق ص ة و ا ل ش ا ئ ع ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان راجعا من إ ح د ى الغفوات يقود الجيش نحو ا ل م د ي ن ة وبصحبته السيده ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين احدى نساله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنزل ا ل جيشه في موضع من المواضع ج ل ر ا ح ه وخرجت السيده ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لقضاء حاجتها ففقدت عقدا لها ف ت أ خ ر ت في طلبه وخرج الجيش وانطلقوا وهم يظنون أ ن ا ل س ي د ع ا ئ ش ة في مكانها داخل ا ل ه و د ج ولم يفصلوها فجاءت إ ل ى المكان وعلمت أ ن ه م سيرجعون إ ذ ا فقدوها و ت أ خ ر أ ي ض ا الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وكان قد نام ف ت أ خ ر حتى ارتحل الجيش فبينما هو متوجه ليلحق بالجيش إ ذ راى س و ا ل إ ن س ا ن فلما اقترب تبين أ ن ه ا السيده ع ا ئ ش ة فما ز ا د على أ ن استرجع قائلا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون قالت ع ا ئ ش ة فوالله ما كلمني ولا كلمته و إ ن م ا أ ن ا ق الفعير وركبت السيده ع ا ئ ش ة وتقدم أ م ا م ه ا يقودها حتى وصل ولما ق بالجيش ا ل ن ف ق و ن لما ر أ و ا هذا المشهد وجدوا ا ل ف ر ص ة ا س ا ن ح ة للنيل من ج ر ض المصطفى صلى الله عليه وسلم وبذل الزعزعه بين المسلمين ونشر ا ل ش ا ئ ع ة في بيت المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ش ا ع و ا ا ل ف ا ح ش ة في بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتهموا ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة في ج ر ض ه ا واتهموا صفوان رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كذلك في عرضه و أ ص ا ب النبي صلى الله عليه وسلم من جرايهات ا ل ش ا ئ ع ة الهم الكبير والغم العظيم و ا ل س ي د ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لما علمت بالخبر بكت حتى جف السمع في عينيها وحتى كاد البكاء أ ن يفلغ س ي د ه ا كما قال رضي الله عنها وبعد شهر من هذا البلاء وهذا العناء نزل الوحي ب ب ر ا ء ة ا ل س ج د ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وتوجيه التحذير من المنافقين الذين يشيعون الفواحش والشائعات و ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة ليطعنوا في ا ل أ س ر ا ل م س ل م ة و ي ب ذ و ا الزعزعه بين صفوف المسلمين فبراها الله جل وعلا من فوق س ا ع سماوات في عشر آ ي ا ت من س و ر ة النور احتوت آ د ا ب ع ظ ي م ة في التعامل مع الشائعات وكان فيها خير كثير للمسلمين ولامه ا الاسلام قال الله جل وعلا فيها ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لهم بل هو خير لكم لكل م من ر ئ منهم ا ك ت س ب من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اخبرهم الله جل وعلا ان الذين اشاءوا هذه الشائعه وهذا الخبر الكاذب إ ن م ا هم ج م ا ع ة من المسلمين بعضهم من المسلمين الصادقين المخدوعين وبعضهم من المنافقين الذين تظاهروا ب ا ل إ س ل ا م ع ص ب ه منكم لكن الله جل وعلا بشرهم بعد هذا البلاء قائلا لا تحسبوه شرا لكم هذا الابتلاء وهذا الحدث الجليل الذي أ ص ا ب أ ظ ه ر ا ل أ س ر و أ ش ر ف البيوت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ومن جوانب الخير في هذا الحدث أ ن الله جل وعلا نزل آ ي ا ت هذه ا ل آ ي ا ت تحتاج إ ل ي ه ا المجتمعات ا ل م س ل م ة لتعرف كيف تتعامل مع الشائعات وكيف ت ت أ د ب مع ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة فجعل الله جل وعلا هذا الحدث سببا لهذه التشريعات ا ل ث ا ن ي ة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ثم حذر الله جل وعلا الذين أ ل ف و ا هذه الشائعه والذين اخترعوا هذه ا ل أ ك ا ذ ي ب قائلا إ ن الذين جاؤوا بالكت ج ص ب ة منكم لا تحسبوه شكرا لكم بل هو خير لكم سيطوقون ما جاؤوا به يوم القيامه سيعذبون عليه يوم القيامه العوام أ م ا ا ل ق ا د ة الذين دبروا و خ ص ص و ا هؤلاء عذابهم مضاعف وهؤلاء جزاؤهم افظع واشنع قال جل وعلا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الذي تولى كبره اي اشاع ومعظمهم وكان يحرك هذه الاشاعات والاقاويل ويحرض عليها الفسطاء والعوام ل ه عذاب ع ظ ي م و هو عبد الله ابن ا ب ي ابن سلون علي عمرو الله ر ئ ي س ا ل منافقين الذي كان يدير ه ذ ه ا ل ش ا ع ا ت في ا ل خ ف ا ء و في الظلام كما هو حال المنافقين ف ي ك ل ز م ا ن و مكان الذي تولى ف ب ر ه م ن ه م ل ه عذاب ع ظ ي م ث م ر ش د الله وعلا إذا ما كان ينبغي أن جل و ع ل ا إ على مكان ي ن ب غ ي أ ن يكون علي ه ا ل مؤمنون لم ا ا ن ط ل ق ت ه ذ ه ا ل ش ا ئ ع ا ت ف قال جل و ع ل ا لولا إ ذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ث ك م مبين ي د ل و ه م الله جل وعلا إ ل ى هذا ا ل أ د ب هلا إ ذ ا سمعتم هذه ا ل ش ا ئ ع ة يا معاشر المسلمين والمؤمنين لما سمعتموها كانت أ و ل ى أ ن تظنوا خيرا ب أ خ ي ك م صفوان و أ ن تظنوا خيرا بام المؤمنين ع ا ئ ش ة أ ن تظنوا ب أ ن ف س ك م خيرا ل أ ن المسلمين كالجسد الواحد إ ذ ا اشتفى منه منهم حب تداعى له ث ا ئ ر الجسد بالسهر و ا ل ح م ة كما أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يرضى أ ن يتهم في عرضه فكذلك ينبغي أ ن يظن باخيه الخير ولا يرضى لاخيه ب أ ن يتهم في عرضه أ و أ خ ت ه من المسلمات أ ن تتهم في عرضها ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م وهذا ت ع ب ي ر تشير إ ل ى أ ن المسلمين أ س ر ة و ا ح د ة أ ي ظن المؤمنون ب إ خ و ا ن ه م خيرا ثم ماذا وقالوا هذا إ ف ك مبين إ ن هذا لهو الكذب الواضح والافتراء العظيم الذي لا ينبغي ان يصدق ثم ارسل الله جل وعلا إ ل ى أ م ر ثالث فقال لولا جاؤوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء و إ ذ لم ي أ ت و ا بالشهداء ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ينبغي أ ن يطالب من أ ت ى بالشائعه او الخبر الكاذب ينبغي أ ن يطالب بالدليل و ا ل إ ث ب ا ت والبرهان و إ ل ا هو كاذب عند الناس وكاذب عند الله وهذا ما ينبغي أ ن يطالب به العقلاء بدل ان يسافروا في الخوض جهلا ينبغي أ ن يطالبوا بالبينه والبرهان والقذف اتهام العرق للرجل أ و ا ل م ر أ ة لا بد فيه من أ ر ب ع شهداء هذا هو الدليل وهذا هو ا ل م ب د أ الذي سارت عليه ا ل ش ر ي ع ة لتحمي ا ل أ س ر من الضياع ولتحمي البيوت من التفكك لولا جاءوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء فان لم ي أ ت و الشهداء ب ا ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ثم وعظ الله جل وعلا المسلمين محذرا لهم من أ ن يفعلوا هذا الفعل و أ ن الله ج ل و ع ل ا ر ح م ه يعاجلهم م ولم ب ا ل ع ق ا ب لم ا ف ع ل و ا ه ذ ا ا ل سجل و قالوا ه ذ ا ا ل قول المنكر فقال ج ل و ع ل ا و لولا ف ل ا ل ل ه ع ل ي ك م و رحمه ت في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة لما تكون فيما ا خ ت ر في هذا ب ع ظ ي م ه ذ ا ا ل ذ ي ف ع ل ت م و ه أ م ر ل ي س ب ا ل أ م ر ا ل ه ي ن و لولا ان الله تفضل عليكم و ر ح م ك م لكن ت م من أهل العذاب والدمار لكن الله ع ذ ا ا ب و ع ق ا والدمار ا د لكن ل ل رحمكم وتفضل عليكم ولم ي ع ا ج ل ك م بالعقاب و ا ل ع د ا ء ثم عاب الله جل وعلا عليهم أ ن ه م تناقلوا هذا الخبر ونشروه بين الناس ولم يتسببوا فقال جل وعلا اذ تلقونه ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ق و ا ه ك م ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا استمعتموه قلتم ما ي ق و ن لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا م ه د ا ن عظيم ثم وعظهم الله جل وعلا م ر ة أ خ ر ى قائلا يعبكم اي ل ل لمثله ه أن أبدا إن كنتم ن تعودوا م م ؤ ن أي تعلموا من هذا الحادث استفيدوا من هذا الموقف في المستقبل اياكم أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا إ ي ا ك م أ ن تخوضوا في الشائعات إ ي ا ك م أ ن تنشروا ا ل أ ق ا و ي ل و ا ل أ ك ا ذ ي ب دونما تثبت ودونما برهان يعظكم الله أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا إ ن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم ا ل آ ي ا ت والله عليم ا ل حكيم هذا ف ط ا و ل المؤمنين أ م ا المنافقين الذين لهم أ ه د ا ف س ي ئ ة ومقاصد م ر ي ب ة وهم موجودون في كل المجتمعات وفي كل ا ل أ ز م ن ة إلى الساعة قيام خاطبهم الله جل و ع ل ى خطابا شديدا مرعبا فقال إ ن الذين يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ئ ش ة في الذين آ م ن و ا لهم عذاب أ ل ي م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون الذين يحبون أ ي من دواخل قلوبهم يحبون ويفرحون أ ن تنتشر ا ل ف و ا ئ ش بين الناس حتى ولو لم يفعلوا حتى إ ذ ا لم يكونوا من المروجين ل ل ف و ا ئ ش مجرد أ ن يحبوا ويتمنوا انتشار ا ل ف و ا ئ ش لهم هذا العذاب العظيم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فكيف بالذين يمارسون نشرها كيف بالذين يحترفون اختلاقها وتاليفها لا شك أ ن هؤلاء عذابهم أ ب ش ع ومصيرهم أ ف ض ع الذين يحبون أ ن ت ش ي ء ا ل ف ا ح ش ة ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل وما أ ث ر الذين يحبون أ ن ت ش ي ء الفواحش بين الذين آ م ن و ا قد يكونوا من أ ص ح ا ب ا ل س ي ا ر ة قد يكونوا من أ ص ح ا ب المجلات ا ل د و ل ي ة قد يكونوا من أ ص ح ا ب القنوات ا ل ق ض ا ئ ي ة قد يكونوا من أ ص ح ا ب ا ل م و ا ف ع ا ل ا ل ك ت ر و ن ي ة قد يكونوا من المتصدرين للمجالس في المناسبات ا ل ع ا م ة واللقاءات ا ل م خ ت ل ف ة هؤلاء على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم ما داموا يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة ف الذين آ م ن و ا ف إ ن لهم عذاب أ ل ي م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون وهذا تهديد آ خ ر هؤلاء إ ذ ا أ ف ل ت و ا من القانون ولم تصل إ ل ي ه م أ ي د ي الرقباء ف إ ن ه م لن يفلتوا من عذاب الله فالله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون الله يعرفهم إ ذ ا لم تكونوا تعرفونهم الله يعلم نواياهم إ ذ ا لم تكونوا ت ع ر ف و ن نواياهم السيئه و أ ه د ا ف ه م ا ل م ر ي ب ة فالله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ثم الخطا ببيان فضل الله جل و ع ل اخيرا و أ و ل ا ولولا فضل الله عليكم و رحمته و أ ن الله رؤوف رحيم لما بين لكم هذه الاداب و لما ا وعظكم بهذه المواعظ و لما ا أ خ ر عنكم العذاب لكن الله من فضله ورحمته جعل هذا الحدث ت ر ب ي ة ل ل أ م ة و ت أ د ي ب ل أ ت ب ا ع المصطفى صلى الله عليه وسلم وتهديل للمتربصين إ ل ى قيام الساعه الله جل وعلا ن س أ ل اي ع ص م ن ا من الزلل و ي ق ت ب لنا السلامه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ق و ل قولي هذا ف ا ن ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو مغفره الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة ل ل م س ت ق ي م ولا ع ذ و ا ن إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن ا ل م ر ت د ي ن هذه ا ل آ ي ا ت فيها آ د ا ب ج ل ي ل ة ينبغي أ ن يعيها المسلمون رجالا ونساء كيف يتعامل مع الشائعات ما هو ا ل أ د ب في التعامل مع ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ل ف ظ ة و ا ل م و ا ض ف ا ل و ه م ي ة كيف يكون ا ل أ د ب معها إذا م ث ل ا ل أ د ب في ا ل آ د ي ب من هذه ا ل آ ي ا ت أ و ل ا تقديم حسن الظن من سمع خبرا عن رجل أ و ا م ر أ ه ف ل ي ب د أ أ و ل ا بتقديم حسن الظن ل أ ن ا ل أ ص ل ف المسلمين حسن الظن و ا ل أ ص ل أ ن المسلم بريء و ا ل أ ص ل أ ن المتهم بريء حتى تثبت إ ل ا ن ه لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا فهذا هو ا ل أ د ب ا ل أ و ل تقديم حسن الظن كما أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يرضى هذا الخبر لنفسه و ل إ خ و ا ن ه و أ خ و ا ت ه فكذلك ينبغي أن ل ا يرضاه ل ل آ خ ر ي ن و ل إ خ و ا ن ه م و أ خ و ا ت ه م ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا هذا الادب ا ل أ و ل ا ل أ د ب الثاني تكذيب الخبر قلتم ما يقول لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ينبغي أ ن نتعامل مع الخبر ب أ ن ه م ه ت ا ن و أ ن ه مازال في د ا ئ ر ة ا ل ج ب ب و ظ ن و ن الباطله وهذا هو ا ل أ د ب الثاني ت ك ب ي ب الخبر ل أ ن ا ل أ ص ل بقاء على ما كان حتى يفقد العقل وهذا ا ل أ د ب الثاني الذي ينبغي أ ن نتعامل فيه مع الشائعات تكذيبها وعدم التصديق لها ا ل أ د ب الثالث طلب الدليل والبرهان ل أ ن الشائعه قد تكون صدقا ً وقد تكون كذبا ومن العدل والانصاف أ ن لا نهملها والا أ نكذبها بالكليه وانما نتعامل معها بقواعد العدل والانصاف وهو البحث عن الادله والبراهين اما اذا كنا ممن لا يعنينا الامر فلا حصر لنا في ان نفتش ونبحث عن دليل أ و برهان ل أ ن ه لا م ص ل ح ة من وراء ذلك ومن حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه ف ا ل أ د ب الثالث لمن يعنيهم ا ل أ م ر طلب الدليل والبرهان لولا جاو عليه ب أ ر ب ع ه شهداء فإذا لم ي أ ا ذ ا للشهداء ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ا ل أ د ب الرابع الذي ينبغي أ ن نتعامل فيه مع الشائعات ينبغي حتى و إ ن ثبتتت ن لا نقوم بنشرها أ و إ ذ ا ع ت ه ا بين الناس لا سيما العوام والبسطاء الذين لا تعنيهم هذه الاشاعات و ا ل ا خ ب ا ر من قريب ولا ب ع ي د وذلك في قوله تعالى ولولا ا س ت ن ع ت م و ه ق ل ك م ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك لا ينبغي أ ن نتكلم بذلك ولا ينبغي أ ن ننشره بين الناس حتى وان كان صدقا وصوابا فينبغي أ ن يكون محصورا في د ا ئ ر ة من يعنيهم ا ل أ م ر الذين يمكن أ ن يعالجوا الخبر الذين يمكن أ ن يكون على أ ي د ي ه م ا ل م ص ل ح ة و إ ز ا ل ة الضرر أ و م ع ا ل ج ة هذا الموقف والقيام بما يهزم لولا استمعتمو قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم فهذه ا د ا ت أ ر ب ع ة ينبغي أ ن ن ت أ د ب فيها مع الشائعات أ و ل ا تقديم حسن الظن ثانيا تكذيب الخبر والشائعه ثالثا طلب الدليل والبرهان لمن ي ع ن ي ه ا ل أ م ر و أ ه ل الاختصاص رابعا عدم الخوض في ذلك وعدم نشره و إ ذ ا ع ت ه بين الناس ثم إ ن الشائعات هذه الشايعات التي ش ا ا ئ ع ا ل ت تروج مصدرها أ ح د أ م ر ي ن بعض الشائعات يكون لها أ س ا س من ا ل ص ح ة معلومات ق ل ي ل ة ص ح ي ح ة لكن المروجين لهذه الشائعات يزيدون عليها و ي غ ل ب و ن ويكذبون كما يفعل كثير من المغرضين و أ ص ح ا ب النوايا ا ل س ي ئ ة وكثير من الصحف ا ل ي و م ي ة قد تنتهي هذا ا ل ن ه ر تقبل على ح ا د ث ة ي س ي ر ة ل ا ك س تزيد عليها عشرات الاكاليف ل ل إ ث ا ر ة والكسب المادي والتجاري وجذب الجماهير إ ل ي ه ا هؤلاء ينبغي أ ن ي س ت غ و ا الله جل وعلا في تلفيغ الزيادات على ا ل أ ح د ا ث ا ل ص غ ي ر ة وتكبيرها لنفس ل ف ت ا ظ ا الإشاعات لها أساس من الصحة أما البعض ر الآخر بعض يقول من إ ن تكون ه ا مختلقة مؤلفة ل ي ل الانوار أساس ا من ص ح ة وهذه ل ل و لها ن ع من ل الفاحشة الذين كالذين ل ن يحبون أن تشيع في الذين آمنوا ا اتهموا ا س تشيع في س والسلام و الجنون ل عليه الصلاة والسلام بالجنون. قالوا مجنون وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ق ل الناس إ ش ا ع ة قالوا كاهن وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ك م الناس وهي إ ش ا ع ة ب ا ط ل ة وقالوا وقالوا غير ذلك من ا ل أ ق ا و ي ن فهذه إ ش ا ع ا ت ليس لا أتاس من الصحة. وتلك لها أ س ا س من ا ل ص ح ة وتلك إ ش ا ع ا ت لها أ س ا س لكن دخلتها زيادات و تنفيقات و أ ق ا و ي ل ب ع ي د ة عن الحقوطه ا و ي ن ب غ ي أن ي م ي ز ا ل إ ن س ا ن بين ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ل ف ر ة و ا ل أ خ ب ا ر التي لا ت ت ه ا و يشعر نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و ع ا و نوعا و نوعا و نوعا ل نوعا و نوعا و ن و ع و ن و ا و نوعا و نوعا و نوعا و ا و ن و ا و نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و نوعا و ي ت ع ل م و ا ب م ا ل ا ي ع ر ف و ن و ي ق و نوعا و ن ا ل ا ي ع ل م و ن ه ؤ ل ا ء قد ي ك و ن و ا م ن ا ل ش ر ف ا ء ا ل ن ب ل ا ء ل ك ن ا ل إ ش ا ع ة من اصبحها كان فصيحا وكان خبيثا ماثرا أ ح ت ر ه ا حتى خدع بها هؤلاء النبلاء هؤلاء ينبغي أ ن يكونوا على حذر هذه ا ل ح ا د ث ة التي أ ص ا ب ت بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ت ك ل م فيها بعض ا ل ص ح ا ب ة من الشرفاء النبلاء إ ن خدعوا بها ف و قيم عليهم الحذر والنوع الثاني من المروجين للاشاعات هم م س ت ر ف و ن مجرمون لهم نوايا س ي ئ ة و أ ه د ا ف خ ب ي ث ة هؤلاء هم المنافقون ومن سار في فلكهم و إ خ و ا ن ه م من ا ل ر ض ا ع ة الذين ت أ ث ر و ا بهم في المجتمعات ا ل م س ل م ة هؤلاء ينبغي أ ن ي ر د ن و ا و ي ذ ج ر و ا لا يكرموا ولا يقدموا و إ ل ا كان وجودهم خطرا على المسلمين ف إ ن ب د ا ي ة الحروف انما هي من اشاعات خراب البيوت إ ن م ا هو من ا ل ش ا ع ا ت دمار ا ل ق س ر إ ن م ا هو من ا ل أ س ا ل ي ب و ا ل أ و ه ا م والظنون ا ل ب ا ط ل ة كما قال الشاعر أ ر ى خلل الرمادي ومن ضلال و أ خ ش ى أ ن يكون له برام ف إ ن النار بالعودين تذكى و إ ن الحرب مبدؤها كلامه اذا لم يقضها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام الله أ جل وعلا اسال أ يبعيننا على كف السنتنا و أ ن يكفينا شر المغرضين المنافقين والمنافقات ا ل م ط ر ب ص ي ن بالمسلمين الدوائي إ ن ه ج و ا ب كريم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن ع ا ف ي ه وتولنا فيمن ت و ل ي ه وبارك لنا فيما ا ع ط ي ه و ق ي ن ا شر ما ق ض ي ه إ ن ك ت غ ض ي ولا ي ق ب ع ل ي ه إنه ل ا يجل من والي ولا يجل من علي ا تباركت ربنا وتعالي نستغفرك ونسوق إ ل ي اللهم اغفر لنا من خشيتك ما ت ك و ل به بيننا وبين ومن ما اعطيت ومن طاعتك ما تبلون به جنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا متين اللهم ا ب أ س م ا ع ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقوتنا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعل ََْ ث ْ ر َ ن َ ا على ََ من ْ ظلمنا َََ وانصرنا ََُْْ على ََ من َْ عادانا َََ ولا ََ تجعل َْْ مصيبتنا َُِ في ي ن ن ا ولا ت ج ِ ي ا ل ن َ ا اكبر ه ا و َ ا مبلغ ل م ا ل ا ت س ل ْ علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ر ح م َ برحمتك يا ارحم ا ل َ ا ح م ي ن ب ن ا اغفر لنا ذ ن َ ب ن ا واسرافنا بامرنا و ث ب َ اقدامنا وانصرنا على قوم ا ل َ ا ف ر ي ن وصلي ا ل َ ه م وبارك َ ل ى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين َ م ن ا صلاتكم و ر ح م ك ا ل ل